بسم الله الرحمن الرحيم ا ل حم ن ذل ك ا ل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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر المنف والله محيط بالكافرين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 ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب من وما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مِنْ مِثْلِهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 أنائكهم الخاسر كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 قال إني أعلم ما لا تعمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنتم صادقين؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبهه بأسمائهم فَلَمَّا مَا انْبَأَهُم قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 أَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَفَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكوا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدهم وأوفوا بعهدي أوفي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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكيد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلَّا عَلَى الْخَاسِعِ الَّذِينَ ظُنُنَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ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 وَتَكُونُ يَوْمَ لَّا تَجْذِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَادًا وَدُخُلُ الْبَابَ السُّجَّدَ وَقُلُوا حِصْتُ نَعْفِرَ لَكُمْ خَطَائِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ أبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدتها وبطلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 يَقُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَ وَأَصَابِئِنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 تَتَّبَعُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالُوا أَتَسْتَخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَدْ دُعُوا كَأَيٌّ بَيِّنَ لَنَا مَا هي. قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ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 أَكَيُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ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 تُمْ فِي جَوَاهِرِ الله مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ تَكُنْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْدِكُمْ كَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قستت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشعر فَأَنْكُفَ يَخُوجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 ويحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحذوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم علم ما يسرعون وما يلدن، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا. به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا قل مِنْ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها قالبون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحبادا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ فَقُمْ لَا تَسفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هادون وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَتَغَاذَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 يستفحون على الذين كفوا وكانوا من قبل يستفحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين باتمى اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أي تِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ تَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَرِيكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِين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 مصدق لما معهم. قل فلم تقتلون آبِيَاء اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ولقد جاءكم موسى بالبيناس ثم اتخذتم العجلة بعده وأنتم ظالمون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 كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَيَتَمَنَّنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم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 تبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يَقُولَ لَئِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَنْ هُمْ بِضَآلّ فيه من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الاخره من خلاق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 والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأك بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فلم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا مصير أم تريدون أن تس أسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمال فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يرد لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا فعن حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فأحوف الصفح حتى يَلْهُ بِأَمْرِهِ.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 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هاتوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ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 وقالت يهود ليست نصارى على شيء وقالت نصارى ليست يهود على شيء وهم يأتون الكتاب. 119. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانفون بديع السموات والأرض وإذا قضى أمر فإنما يقول له يكون فيكون وقال الذين لا يعلمون له لا يكلمون الله أو ت فينا آية كذلك قال مِنْ من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم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 تَنبِي عَ مِلَّتَهُمْ إِنَّهُ دِمَ اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ ذَهُوا وَأَضَلَّ بِالَّذِي جَاءَ مِنَ اللهِ مِنْ ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يسلونه حق تلاه إلّا إِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُمْ تُرْ بِهِ فَأُنَائِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ تُفُونْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نفس شيئا وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعٌ وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم رب هُوَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ النَّقَالِ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالُوا مِن ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ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 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب بجعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله منه آمَنَ رأت من آمن منهم بالله يوم الآخر قال ومن كفر فأومت قليلا ثم وفطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقف بل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتنوّ عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَن يَرْضَعَ مِنَ الَّتِي فِرَايِمَ إلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 دين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي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 قل بل ملة إبراهيم اللَّهَ وما يُحْبِبْكُمُ من المشركين لَكُمْ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما وَمَا وَمَا نزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب وإسмаيل وإسحاق ويع. والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 وَإِن تَنَوَّلَنَّ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ أَسَن يَشِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِذَا غَضِبَ اللَّهُ وَمَن أَعْ تنوم الله صدقته ونحن له عابدون ألا تحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إذا رأي ما وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأس باق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وَمَنَّ اللَّهُ بِغَافِلِ النَّعْمَ مَا تَعْمَلُونَ إِلَّكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَفْتُمْ وَلَا أَلُنَعَمَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ كَانُوا عَلَيْهَا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم 129. وسطا لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا قبلة التي كنت عليها إلا لنحلم من يتبع رسول ممن ينقلب على جائلا لعدم ما يتبع وسودا من بين قلب على عقبه وإن كانت.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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنهم حق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فِي كُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبحت أهواءهم من بعد ما جاءك من العين 119. إذا لم الظالمين 110. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 111. وإن فريقا منهم ليشتمون الحق أَوْصِكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيذَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أينما تكونوا يأتي الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسر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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا شوهم وقت شوني ولا تملع متي عليكم ولا عليكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا من كُم يَتَّنُونَ عَلَيْكُم آيَاتِنَا وَيُذِكِّرُكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ والحكمة ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاركُوني أذكركم وأشكرُ لي ولا تكُود.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 ولا نزل أنك ب شيء من الخوف والجوع ونقص من الأم والليل والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا إِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ستمون ما أنزلنا من البيان والهدى من بعد ما بين الناس في كتاب أولئك يلعنهم الله.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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفّوا لآيك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال دين في جالا فَفُوَّعْنَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظْرُؤُونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ والسماوات والأرض والسلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في بحر بما ينفع الناس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 يا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب بَيْنَ بين السماء والأرض سَخَّىٰ بِي بين السماء والأرض لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً إِنْ هم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن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 ستبع ما ألفينا عليه آباء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 إنما حضر عليكم الميت تودّم ولحم الخنزير وما أهل بِهِ لغير الله فمن ضر غير باع ولا عاد فلا اسم عليه إن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 يقولون في بطونهم إلا النار. هؤلاء كما يقولون في بطونهم إلا النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزك. عليهم ولهم عذاب أليم. أذايك الذي نشتروا الضلال تبيه و العذاب فما أصبرهم على ما. ذَلِكَ بِأَنَّ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمَا الْكِتَابَ فَمَنْ اَتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ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 ولكن البر من آمن بي لا يو يوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه به ذوي القوبى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة وَآتِ الزَّكَاةَ وَالْمُعْطُونَ بِعَهْدِهِ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين الخصاص في قتل الحب بالحب والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفية له من أخيه شيء فاستباع بالمع روف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن احتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي لعلكم تتقون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 وعندما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم أمن خاف من موصن أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كُتِبَ على الذين مِن قَبلُكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ أيَامًا مَعْدُودَاتٍ أَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريَّدٌ أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ الْهَـٰهُ وَأَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَهْرُرَ مَضَانَ الَّذِينَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ أَمَّنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ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 يَديرُ اللهُ على ما هداكم ولا عنكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعى فليستجب لي واليؤمن بالعله من يرتدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم. لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى فَانَذَاشِرُهُنَّ وَبُثَّ هُوَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا صيام ان لليل ولا تباشرهم وانتم ماكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يستقون ولا تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى كامل تأقولوا فليقم من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل جي مواقيت الناس والحج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 وَقَاتِلُوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وَلَا تَعْتَدُوا إن الله لا يحب الْمُعْتَدِينَ اقْتُلُوهُمْ حيث وَجَدتُّمُوهُمْ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى لا يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله رسول رحيم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 الشهر الحرام بالشهر الحرام والثرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واحلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسموا إن الله يحب المحسنين وَأَثِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِلْتُمْ فَمَا اشْتَيْسَرَ مِنَ الْهَجِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِجِئْ أَذَمْ مِنْ الرَّسِيفَ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَسُّونَ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 ثُمَّ فَرَضَ فِيهِمْ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ قَوْلًا جِدَالًا فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ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 من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ نَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ أَذَى أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ وفي الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 111. واجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن استقى 112. واتقوا الله أنكم إليه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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تستبعوا كطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثُمَّ انْزَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَلَمْ تُؤْمِنُوا وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ الله في ظلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله توجع الأمور فالبني إسرائيل كم آتيناهم من 122. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب 123. زين للذين كفروا الحياة الدنيا الدنيا ويضخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.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 وَأَنزَلَ معهم الكتاب بالحق ليحكم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أُوتُوهُ من بعد ما جَاءَ مِنْ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 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مفل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضبع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 أرهو شيئا وهو خير لكم وعساء تحبو شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.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 الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرد وكم من دينكم انستفر ومن يوم تذر منكم من دينه فيمس وهو كافر فاولئك حفيظون امالهم في الدنيا والآخرة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 والذين هاجروا وجاهزوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ عَلِيَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِي جِمَاعِ إِسْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلْنَاسِ وَإِسْمُهُ مَا أكْبَرُ من نفعهما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 ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعمتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة منة خير من مشرك وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعِبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ يَدْعُكُمْ هُدًا إِذَا يَذْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِل ناس لا علهم يتذكرون ويستألونك عن محيض قل هو أذن فعتزل النساء في محيض ولا تقرضهن حتى يطهر. فإذا تطهرن فأسوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 نسائهم تربص أو بعث أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن بالله واليوم الآخر قبعونتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تشريح بإحسان ولا يحيي لكم أن تؤذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخافا أن لا يقى حدود الله.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 فَإِن قَلَّ قَضَافَ لَا جَنَاحَ لَهُما أَن يَتَرجَعَا إِن ظَلَمْنَا أَن يُقِيمَا الله وتلك حُدُودَ اللَّهِ وَتِنكِحُوا حُدُودَ اللَّهِ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 والوالداتُرضِعْنَ أُولادَهُنَّ حولِيَكَ مِلَينِ لِمَنْ أرادَ أنْ يُتمَ الرضاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْروفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلَّا وَسَعَهَا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 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لاَ تُوَعِّدُوهُمْ مَثَرًا وَلَكِنْ لاَ تُوَعِّدُوهُمْ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا فلا تعزموا عقدة نکاح حتى يبل الکتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةٌ نِكَاح وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ احْفَظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلَّ الْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُتَلِكُ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَنْ شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِن إلا من اغترف غرفة بيده أشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده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 بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي أستي يوم لا بين فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة وثقالا فصام لها والله سميع عليم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 قال بل بفتماءٍ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك جعلك الناس وانظر إلَى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلم مات بين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُمْنِ قَالَ بَلَى وَلَا كِلِّيَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطِّئِرِ فَصُوْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ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 فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابد فتركه صدى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فضل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل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 الذين يوفقون أموالهم بالليل والنهار صروراً وعلانية فلهم أجره عند ربهم فلهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذعوا ما بقي من الرباء كون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 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةً اِن اَمِنَ بَعضُكُمْ بَعضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ